ما معنى تشميت العاطس وكيف يشمت ومتى جاء في نهايه ابن الاسير ان تشميت العاطس معناه الدعاء له بالخير والبركه وهو مشتق من الشوامت وهي القوائم فانه دعا للعاطس بالثبات على طاعه الله تعالى وقيل معناه ابعد الله عنك السمات وجنبك ما يشمت به عليك والشماته هي فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه جاء في صحيح البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب إذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان وفي البخاري أيضا في شأن العاطس بعد أن شمته إنسان بقوله يرحمك الله أن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم ويقول أيضا ويغفر لنا ولكم كما في رواية مالك في الموطة وإذا تكرر العطاس أكثر من ثلاث مرات يدعى له بالعافية والسلامة والله أعلم